ماشلت بلا الشاعر راشد بن طيثاب <تصفيق> <تصفيق> كانك مقفية عسى الرب يا وكانك تبيني فرح بيا غناتيا كانك وكانك تبيني فرحي وضناتي لا عاد تزعلني وانا ادور رضاك ترى الغلا لا راح ما عاد لا عاد تز مقدر انساك وانا وعد من ساك حتى مماتي لي في ذمتي مقدر انساك وانا وعد من ساك حتى مماتي وش رايك اني بال وفات حداك تطري علي يا صاحبي في صلاتي وش رايك اني بالوفا تحداك تطري علي يا صاحبي في صلاتي لا تقول وش طراك واقول طراك طيفك يجيني يا غلا لا تقول وش طراك واقول طراك طيفك يجيني الغلاف مباتي بلتني بالحب والله تبلعك وانا ترى مش في ولا قفت شفاتي وانا ترى مش في ولا قفت شفاتي لبيه يا الغرة هو يا مزيان اشفاك اشوي فيك انقلتلك يا حياتي لبيه يا الغرة هو يا مزيان اشفاك اشوي فيك ولي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على زينك جميع البنات ولي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على حتى حكاها كان سكر نباتي ما تعرف إلا سم لبهنا حتى حكاها كان سكر نباتي ما كيته ولا شلت بلاك ولا هي مع اهل ولا تشاتي ما هي بنكته ولا شلت بلاك ولا هي مع اهل ولا تشاتي من انت يا تعرفين لب محيا قال تعرف امي و وخواتي ما انتي تعرفين لبيهم حياك قال